114. الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين 115. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشد في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون 117. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف الرحيم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 والله سميع عليم ولا يأتني للفضل منكم وساعة أي يؤتون القرباء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ويعفو ويصفحو ألا تحبون أي يغفر الله لكم الله غفور رحيم إن الذين يرمون المحسنات غافلات المؤمنات لعن في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوما تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون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 وينزل من السماء من جبال فيها من بعض فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنابرقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار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 لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى سراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وَاِذَا دعوا إلى الله اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَاِنْ يَقُولُوا لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوهُ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ اِمْرُؤٌ تَخَافُون أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هم وَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ الله وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لا تَقْسِمُوا طَاعَةً مَّعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ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 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَأْذِنُوكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ العشاء.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 أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم ما ملكتم فاتحة أو ما ملكتم أو صديقكم ليس عنكم جناح تأكلون جميعا أوشطاتا